أ ر ض ع ت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس س ك ا ر و ت ر الناس س ك ا ر وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد 「ومن الناس من, ال من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أ ن ه من تولاه ف أ ن ه يضله ويهديه إ ل ى, ي عذاب السعير الناس البعث إن كنتم من فإنا خلقناكم من تراب خلقناكم من في فإنا ريب ثم نطفة ثم من, من علقة ثم من مضغة ثم من مضغه م خ ل ق ة وغير م خ ل ق ة لنبين لكم ونقر في ا ل أ ر ح ا م ما نشاء إ ل ى أ ج ل مسما ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أ ش د ك م ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى أ ر ذ ل العمر 「私の名前は私 الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء の ه ت ز ت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء أ ه ت ز ت وربت و أ ن ب ت ت من كل زوج بهيج ذلك ب أ ن الله هو الحق و أ ن ه يحيي الموتى و أ ن ه على كل شيء قدير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 ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير نطمان به و إ ن أ ص ا ب ت ه ف ت ن ة انقلب على وجهه خسر الدنيا و ا ل آ خ ر ة ذلك هو الخسران المبين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 من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا و ا ل آ خ د د ب ب ل ر ة فليمدد بسبب إ ل ى السماء ثم ل ي ق ط ع ثم ل ي ق ط ع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أن والذين أشركوا 「あ ا ل の声を و ا ل く م れ و ا ل のか ر キャンプ場の人たちはこのように思しくれている人たの思い出を知ってる人たちの思い出を知っている人の思い出を知る الله يفعل م و ش ا ء ه ذ ا ن خ ص م ا ن ا خ ت ص م و ا في ر ب ه م ف ا ل ذ ي ن كفروا ق ط ع ت ل ه م ث ي ا ب من نار ل ن ا س ل ي ا م ي ر يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أ ر ا د و ا أي يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها, أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إ ن الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر يحلون فيها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد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 ومن ََ يرد ُِ فيه ِِ بالحاد َِْ بظلم ٍُِْ نذقه ُُِ من ِ عذاب ٍََ أ َ ل ِ ي م ٍ و َ إ ِ ذ ْ ب َ و َ أ ْ ن َ ا ل ِ إ ِ ب ْ ر َ ا ه ِ ي م َ مكان َََ البيت َِْْ أ َ ل َّ ا تشرك ُِْ بي شيئا َْ وطهر ََِ بيتي َْ للطائفين ََِِِّ والقائمين َََِِْ والركع ََِّ السجود ُُِّ و أ ذ ن في الناس بالحج ي أ ت و ك رجالا وعلى كل ضامر ي أ ت ي ن من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أ ي ا م معلومات على ما رزقهم ب ه م ه الانعام فكلوا منها و أ ط ع م و ا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الى الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل م س م ى ثم محلها الى البيت العتيق ولكل ُ م ٍ جعلنا من سكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من ب ه ي م ِ ا ل َ ن ع ا م ف ِ ل ه ك م ِ ل ه واحد فله َ س ل م وبشر وب ا و المخبتين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 والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر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 وبشر المحسنين إ ن الله يدافع عن الذين آ م ن و ا إ ن الله لا يحب كل خوان كفور أ ذ ن للذين يقاتلون ب أ ن ه م ظلموا وإن الله على نصرهم، لقد ائئ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، إلا أن يقولوا: "ربنا الله"، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لهدمت صوامع وبيع. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز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 وثمود وقوم إ ب ر ا ه ي م وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى ف أ م ل ي ت للكافرين ثم أ خ ذ ت ه م فكيف كان نكير فكاين من قريه اهلكناها وهي ظالمه ة فهي خاويه على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أ او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده و إ ن يوما عند ربك كالف س ن ة مما تعدون و ك أ ي من ق ر ي ة أ م ل ي ت لها وهي ظ ا ل م ة ثم أ خ ذ ت ه ا و إ ل ي المصير قل يا ال إن ال أ ي ه ا الناس إ ن م ا أ ن ا لكم نذير مبين فالذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم م غ ف ر ة ورزق كريم والذين سعوا في آ ي ا ت ن ا معاجزين أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب الجحيم وما أ ر س ل ن ا من قبلك من رسول ولا نبي إ ل ا إ ذ ا تمنى إ, إ, إ ل ا إ ذ ا تمنى القى الشيطان في أ م في ن ي ت ه فينسخ الله ما يلقي الشيطان الش ثم يحكم الله آ ي ا ت ه والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان ف ت ن ة للذين في قلوبهم مرض و ا ل ق ا س ي ة قلوبهم و إ ن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أ و ت و ا العلم أ ن ه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهادي الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا الى َ صراط ٍَِ مستقيم ٍَُِْ ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تاتيهم الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا ف أ و ل ئ ك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أ و ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا الله الرازقين له الر ليدخلنهم ل خير خ د م「そして私は私の思い出 ب به ثم 「私の名前は私の名前を書 ل てあったんだ。 「私の名前は私 ا 名前は私の名前は私の ه 前は私の名前は私の名前は ل の ه 前は私の名前は الكبير の ل م تر أن الله أنزل من, أن أن أن من السماء イマアンフَ ت ُ ص ْ ب ِ ح ا ل أ ر ض م خ ض َ ر َّイ ن ا ل ل ه ل ط ي ف خ ب ي ر له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد أ ل م ت ر َ أ ن ا ل ل ه َ س خ ر ل ك م 「お前たちの命を救うために」「そして ر ح ي م وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفر لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسقه فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلاه دم م و ا س و ع ل م ب م ا ت ع م ل و ن ا ل ل ه يحكم ب ي يوم ن ك م ا ل ق ي ا فيما م كنتم ة فيه ت ت خ ل ف و ن أ ل م ت ع ل م أن ا ل ل يعلم ه م ا في ا ل س م ا ء والأرض إ ن ذلك في كتاب إ ن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس ل ه به علم وما للظالمين من نصير و َ إ ِ ذ َ ا تتلى ُ عليهم َ آ ي ا ت ُ ن َ ا بينات ٍَ تعرف َُِْ في ِ وجوه ِ الذين ََِّ كفروا ََُ المنكر ََُْْ يكادون َََُ يسقون ََْ بالذين ََِِّ يتلون ََُْ عليهم ََِْْ آ ي ا ت ن َ ا قل ُْ أ َ ف َ أ ُ ن َ ب ِ ئ ك ُ م بشر ٍَِ من ِْ ذلكم َُِْ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله ل, ل ا يخلقوا ول ذبابا ولو ا اجتمعوا ه わ ال ل は私の言葉を言うことです。 イケツウラウ ل ン و ス。Inna Law has ل me on Basir.Yarlemu mebainaehim wa m ه م و l f a h u m w h e r e i ل n a Law ا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج, وما جعل عليكم في الدين من حرج قله ابيكم إ ب ر ا ه ي م هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا, وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس